إقَالَ لِأَبيِيه وَقَْمِهِ مَا آذِ إِاتَّمثيلَُّ أَنتُمْ لَ آوكِفُون إِقَونَ لِأَذِيه وَقَوْمِهِ مَا هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون آذِ إِتَّمثيلَُّ أَتُم لَ آكِفُون